وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا أَذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ وَظَلَّ عَنُهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رحمة منا مِن بعد ضرّاء مسّه لا يقولن هذا لي وما أظن ساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عدّه للحسن فلا الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعنا على الإنسان أعرض ونا بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أول ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم انه الحق اولم يكفي ربك انه على كل شيء شهيد الا انهم في مريتهم لقاء ربهم الا انهم بكل شيء المرحمن الرحيم حاميم عينس قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم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 ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما كَذٰلِكَ أُحْيِينَا إِلَيْكَ بُرْهَانًا عَرَبِيًّا تُذِيرُ أُمَمَ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُذِيرُ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا ريب فيه فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخن من يشاء في رحمته والظالمون ما من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحلي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الله ذالك الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من ألفوسكم أزواج ومن الأعوام أزواج يذرأكم فيه ليس كم فيه شيء وهو السميع البصير له مقاييس السماوات والأرض يبث طرز من يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصّبّه نوح والبّين أوحينا إليك وما وصّينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيم فلا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهلي إليه من يني وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى بينهم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 سَنُقْسِطُ بَيْنَكُمْ ۚ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم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 وَمَا كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُعْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ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 واللَّبِينَ آمَنُوا وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ فِي رَضَائِتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَآءُنَّ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هو الْفَضْلُ الكَبِيرُ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 وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِذْ لَهُ فِيهَا حُشْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَئِ اللَّهُ يَخْرِ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 وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ وَهُوَ الَّذِي يَنزِّلُ ذِكْرُ الْغَيْفِ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّهِ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَفِيرٌ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ الله مِنْ وَلِيٍّ وَلَا